بسم الله الرحمن الرحيم قفو القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال فقال الكافرون هذا شيء عجيب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 وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتناه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 وجاء كل نفس مع سائق وشهيد. لقد كنتم في غفلة من هذا فكشفنا، فكشفنا عنك غطاء كف بصوك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد من ناعل الخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلى آخره القيا فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أقضيته ولكن ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد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 19. وذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد 20. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا, فنقبوا في البلاد هل من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 فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طنوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق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 فذكر بالقرآن من يطاف عيد